بَتِياتاتُ لِقَوْم يُوقِونَ وَختتِلَ فيِي الَّلِ وَنَّه وَقْتِلَ فيِي الَّلِ وَن النَّهَار وَمَا أَزَل اللهَّهُ مِن السَّماء إِِّزق من فَأَحابِهِ لَرضَ بعد مَوْوتهَا وَكَصْفِ الاح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز نليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فَضْلِهِ ولعلكم تشكرون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 مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن سَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَأَتَيْنَاهُمْ الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم بينات من المر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم إن رَبَّكَ يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فِيهِ يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وَلَا تتبع هوا الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عن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 أَمَحْسَبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۚ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ أَن يُسَاوُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَرْضَ بالحق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 اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا الا ان قالوا تبائا الى كنتم صادقين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 فقلَ اليَْمَنًا سَاكُم كَمَ نَسيتُمْ لِقَ أََوْمِكُم هذا وَمَأْوَكُم النَّه وَمَالَكُمْ مِن صِرين ذَلِكُم بِأَكُم التَّخَدتمُ آياتةِ اللهِهُ زُأَو وَغَروَتكُمُ الْ الحَةُ الدُّنْيَا